إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.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 ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويقذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 أجعلتم ثقافة الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءا واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم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 ثم يتوب الله مِن بعد ذَلِكَ على من يشاء والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَةٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحذرون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية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 سبحانه عن ما يشركون يريدون أي يطفئن الله بأفواههم ويأب الله ويأب الله إلا أي يتم منوره ولو كره الكافرون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 كثيراً من الأحبال وروهبان لا يأكلون أموال النَّاسِ بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفَّل الله عنك لِمَا أذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره اللهم بعافهم فثبتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبألو ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمع لهم والله عليم بالظالمين.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 أقومكم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الذقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم ثورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار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 قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَبْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْفِبُونَ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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعبد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جِرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الركعون الساجدون الآمرون بالمعروف ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفر للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 الله مولى ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يذق قلوب فريق منهم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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَّالِجَأٌ مِّنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ صدق الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله، أي يتخلف عن الرسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطأون موطئ ولا يطأون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو ميلا إلا كتب لهم به عمل صالح.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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه, ما عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله